خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من, من نار جم من نار بئآلا إربك ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى كذل الجلال والإكرام، فبأي آل ربكما تكذبان؟ يسألونه ما في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأن، فبأي آل ربكما تكذبان؟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 يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء صدق ما تكذبان، في لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلة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 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَنِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَوْعَةَ أَفْنَانٍ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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان في إن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان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 ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان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 حوراً قصوراً في الخيام فبأي آلام يردك ما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلام ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وأبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام